تجيبي ويشلم بس سما دم طاببتي وشك مش فاسمه مثلها ما جرت بهالزمن الحور فيها هلالن هل مسا لم لملاك فيها تنزله هنو والمعتمن هنو علي المرتضى وهنو ام الحسن ويل قمر ويل قمر دم عبتهاج اهم ويل قمر ويل قمر دم عبتهاج اهم وين نجوم اصبحت تتغنى عالسما وين نجوم هي الشمس قاسمه ان ضمرت تهش الشمس قاسمه الامر من رب الورى هالزواج عقد غير الوصيل الذاكيه ما يلوغن أحد لولا علي ما حد كفه على البتوله عقد نور ده وسوى يا الوصي يا الوصي تستاهل العالم يا الوصي يا الوصي تستاهل العالم يا البتول علي قدرك تعالى وسمه يا البتول يا ابن علي يا بسمه نعم يا بسمه توج الباري في السماء فاطمه بالامير من قبل يجري هالعريس على الوطيه ويصير لملاك شهدت هالفرح والزواج المثير يا روجا برجد نثرت طوبى بمر القدير كالعرس ها العرس خلى الورا هايمه ها العرس ها العرس خلى الورا هايمه في القدر ويل فضلنا نرفع الاوسماء في القدر ويل فضل ما نرفع الاوسماء ممر مبتهج والشمس باسمه الدبلت وجه مش باسمه يا <تصفيق> شيعه يلا تغردوا بلبل الحب صداح هذي ندى لاله انته وانت شون شرح احي المحافل وعلقوا فيها شمع الفرح فرح الضماير نهغى ام الترح ليل فرح ليل فرح يلا انشروا الاعلمه ليل فرح ليل فرح يلا انشروا الاعلمه كفكف وهالمثل عابره يا مسفاسه يا ولا كل الدراب ضبطه المصطفى سيده اسوان البشر فاطمه وقفه من حق حيدر لفراح قلب बम الوفانا للفخار الدمدي منبع المعرفه هل البحر هل البحر امواجها الذاخمه هل بحر هل بحر امواجها الذاخمه وهي بحري الوسطى متناغمه وهي بحري طبك وش نشا يا بنت النبي تبقى حتى الحشر ليلتها نحييها بهنا وفرحنا الفجر شي عوت سرنا للابد فرحتني الامر شي عولج لكم تمشي ويا الجمر في المهد في المهج, المهج حكم جرى والدمه قم جرا والدماء نحمد الله اللي نحمد الله اللي اعطانا هالمكرمه يا علي يا علي لل فاطمه يا علي يا علي